tunaendelea na sharhi ya silsila ya hadithi za mtume alayhi salatu wasalam katika kitabu ambacho tunaendelea nacho kwa kawaida kitabu cha riadha salihin kilichochongwa na wanachuoni wetu alimam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi baada ya kukamilisha sharhi ya hadithi iliyo Katika katika katika katika wiki ili opita, Ambayo ilikuwa ni hadithi hadithi uh, hadithi hadithi Ya 40, ya hadithi hiyo, walikhwa, kumbuka, ya ya ya 16 wa wa sabr Sawia na Na 40 kitabu cha salihin Baada kukamilisha Sharhi sharhi hiyo Ayu Tunaendelea jioni leo wa ಶರ್ಬರ تراقيم الحديثه ليو لي 17 inayofuata katika mlango wa sabr sawia na hadithi ya 41 kuanzia mwanzo wa kitabu cha riyaab wasalihi hadithi iliyopita ilikuwa ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu na hadithi ya leo ni kama ifuatavyo anatuambia Imam Nawawi an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu قال شكاونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو لنا قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعلوا فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليت منن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه رواه البخاري في صحيحه هي دي حديث ستكون معه اليوم ان شاء الله تعالى في كتابه درس يتوي هي اليوم امام النووي <سؤال> انا تسمليه في كتابه شاقه حديث هذه كقوله ان اتكانا حديث هذه انتمانا الى هو صحابي الذي امميطه ابو عبد الله خباب ابن الارث انا سمع عن ابي عبد الله خباب ابن الارث هو صحابه رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه جميعا انا سمع شكاونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي اشتكي قمتومه عليه الصلاه والسلام ulialamika kwa mtume wetu alayhi salatu wasalam juu ya yale maonevo tuliokuwa tukifanyiwa na adaau alislam min kufari makkah tukamwambia mtume sawalaatuullahi wasalamu alayhi ala tastansiru lana mbona hutuombei hutuombei allah subhanahu wa taala nusra ala tad'u lana mbona au kwani hutu ombei dua kwa allah subhanahu wa ta'ala atueletee nusra na ushindi qala tume alayhi salatu wasalam akajibu kwaambia katkana man qablakum walikuwa eko watu kabla yenu yu'khadhu ar-rajul mtu huchukuliwa kwa sababu ya kuamini kwake kama hivi nyinyi mlioamini fiyuhfaru lahu fil ard baada kuchukuliwa yule mtu aliamini katika au ndani ya ya ya hilo thumma bil halafu uchukuliwe ala huo uwekwe juu wa kichwa nawekwa katikati kichwa Anakatwa kichwa chake kwa msumeno kuanzia kwenye kichwa, akiona Mbaka hata kiuwa amekufa, bado aendelea, watu anendelea kumkata Mbaka wa mga wanya inusumbili Namna ulivokua watu akiadhibiwa siku za nyuma Kwa sababu ya kusema Rabbu na Allah Kwa sababu ya kusema amanna billah Kwa hivyo, Nabiya na alayhi salatu wa salamu Akawambia, kuna watu kabla yenu walikua kifanyo hivyo يؤتى بالمنشار نشكليوه مسمينو يوضع على راسه وناويق مسمينو juu ya kichwa chake mtu huyo aliamini fayujalun isfain agawanyo nusu mbili wayumshatu bimshati alhadid maduna lahmihi wa'azmihi au ichukuliwe chuma ambacho chuma chenyewe kimefanyana kimefanana na kama kile vile kichana kichana cha chuma kichana cha chuma kikubwa makhsusi ambacho kimewekewa kazi hiyo labda kile chuma adungoe nacho au achomelewwe nacho katika mli wake maduna lahmihi wa admi anatobolewa au kuchubuliwa katika mli wake mpaka atobolewe nyama nyama inapotobolewa mpaka mifupa ya ndani inaonekana anaendelea kutobolewa na kile kichuma cha kiichana cha chuma fa yumshatu yimshatu alhadid ma duna lahmihi wa 'azmihi na huko akiona yuko hai si kwamba tia chakufa la yuko hai hizi adhab wanapewa akiwa huwa hai ana sema mtume wetu alihi salatu wasalam ma yasudduu dhalika 'indini yuti hayo anafanyiwa aina hizi za adhab hazimtoi mtu huyo katika dini yake wallahi صلى <تصفيق> عليه الصلاه والسلام انا هنا كقسما والله لا يتمن الله هذا الامر الله سبحانه وتعالى اتكملش الاسلام هو الله عز وجل اتكملش هو الاسلام اتوفكش هو الاسلام كيوانو ambao kitakuwa ni kamilifu ili uislamu huu uweze kuwa ni uislamu wa kushinda na ili dini hii iwe ni dini ya izz نا دين يا شرف نا دين يا نصرى يويجو حتى يسير الراكب واسلامه وكش اكمليكا ناكشakuwa دين يا عشندي نا دين يا نصرى نا دين نصر يا عزه ايتافيكا وقاتي امبابو وكشافيكا وقاتي هو بس اماني ايتانياه كاتيكا ارضي هي حتى يسير الراكب من صنعاء امبكا يوله منيا كتيمبيا كاتيكا سفاري yake ato kikatika safari hiyo kuanzia mji wa sanaa yaman ila hadramout paka ende hadramout pek yake la yakhafu illa allah haogope kitu kichototi isipokuwa allah azza wa jalla pek yake wadhiiba ala ganami na kitu kingine ambacho aweza kukiogopea ni kuogopea hawa wanyama wanaovamia wanyama mifugo juu ya mifugo yake alionayo ikiwa ni mtu akusafiri na mifugo kuna wale wanyama wa porini wanaovamia kama vile viab na wengineo na kilaba alwahsh al kilaba alwahshia wanaovamia mifugo ya wanyama barani uh, jiani labda yaogope wanyama waogope wanyama wanyama, wanyama hao jue mifugo alio nayo ikiwa anasafiri kwa mifugo litafika wakati dunia itaenea amani ndani yake kiasi hicho walakin nkomtastajilun taabu na shida ni kwa nyinyi Muna haraka Nyingi munapupa Mada ka kuwana natija ya mambo kwa haraka Tastaajiluna Munapupa Amuna Amuna yani kuwa na utulivu Nakuwa na subra Ya kusubiri Ya le mambo ambayo Allah subhanu wa ta'ala Ana ya panga Hadithi hiyo natuambia imamu na wabirawahu al-Bukhari Wa mempukia imamu al-Bukhari Kama kawila hitu mabhati ya kwanza Ya ikhwan Nikuangaliha azu al-hadith Al-imamu al-Bukhari Wa mempukia ya hadithi hiyo Fi sohihi Fi kitab اليكراه في كتاب الاكراه ملango wa mtu kulazimishwa katika mas'ala ya dini al-ikrah kulazimishwa katika mas'ala ya dini hiki ni kitabu mlango ambao ndani yake Imam Imam al-Bukhari amepokea hadith hii akhrajahu fi bab man ikhtara al-dharba wal-qatla wal-hawan 'ala al-kufr mlango wa yule mtu ambaye anachagua kupigwa au anachagua kuuawa au anachagua kudhalilishwa afadhali afanyie mambo haya kuliko kukubali ukafiri chini ya mlango huu imamu nawawi akaweka hii hadithi ambayo imamu al-bukhari afwan ameweka hadithi hii katika sahihi yake hadithi hii ambayo imamu nawawi ameitaja hapa katika riadha salihin hadithi ya 17 iko wazi na fikira eikhwanu kwa hivyo tunarejelea tena ameipokea imamu al-bukhari hadithi hii fi kitab al-ikrah bab man ikhtara الضربة والقتل والهوان على الكفر توجيه كتك مبحث يبيلي مبكيزي وهي حديث ترجمة الراوي ما يلزو كدوغو كهوز مبكيزي وحديثهي مبكيزي هوي وحديثهي أيها الإخوة أنا توجيه كتك حديثهي كمارة يا كوانزة كتك حديث زنيومة هل تجوائك تاجى حديث يا خباب ابن الارت رضي الله عنه كمارة يا كوانزة نتاجى حديث يا خباب ابن الارت ndio maana kuna umuhimu wa kueleza huyo khabbab ibn al-arat ni nani kwa hivyo tu sikizie tarjima kwa ufupi ya huyo sahabi mtukufu mtume alayhi salatu wasalam anaitwa kwa jina khabbab ibn al-arat kuna sahaba ambaye anaitwa khabbab ibn al-arat tunawakumbusha hasa hasa vijana wetu vijana wetu ambao kwa masikitiko makubwa katika kutokamana na mambo awamil al-awamil al-bi'iyya yale yako katika mazingira yetu ya kileo Unapita mambu mengi ambayo ya nawafanya vijana wetu wakislamu kusahao tariq Na kusahao seira ya mtume alayhi salatu wa salamu maa sahabati Unakuta vijana wetu wengi wakislamu wakike na wakiume Wengi hawa wajui masahaba wa mtume alayhi salatu wa salamu Kwa sababu labda hawa shuguliki nao Kwa sababu labda hawa kusumeshwa Au kwa sababu ya kwamba kuna mambu mengi ambayo ya nawashugulisha wao kuwajua hawa Masahaba wa mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi na kukaingizwa katika maisha yao mambo mengine yasikuwa muhimu wakawajua ma player wakawajua waimbaji wakawajua ma ektar wakawajua nani lakini kuwajua sahaba wa rasulilah labda mjabo bakkar na umar na uthman na ali wale mashuhuri wanaojulikana na hao wanne wenyewe ukija ukimuuliza labda jina lake halijui kikamilifu alikuwa nani ajui kikamilifu waliaadha billah Na mwme gina ya kusikitisha kama haya Kwa hivyo ndiyo maana kuna umuhimu wa kufahamu hii sera Ya mtume salawatullahi wa salamu alayhi Maa asahabati al kiram Asa wakati huwa sasa ya ikhwan Tuhimizane kwa wingi katika kujii kumbusha Na kuisoma sera ya mtume wetu Kathalika na sera ya masahaba wa tukufu Sohaba huyu khabbab ibn al-arati ya ikhwan Ni sohaba ambaye kisachake ni chaajabu Kisachake ni chaajabu na mambo yake kadhalika ni ajabu sahaba ambaye alikuwa ni kijana mdogo kijana mdogo hakuwa katika wale watu wazima wazee sana la alikuwa ni kijana mdogo unaweza kumweka katika umre wa wale waliokuwa vijana kama vile kina ali bin abi talib na wengineo wanatuambia wanazuoni wa sira huyo sahabi khabbab ambaye imam nawwi ametupa faida katika hadithi hii amesema an abi abdullah kwa usijua kwamba kunia ya yake ni abu abdullah kama yale kwamba kuna khilaf wanazuoni wengine wanasema kunya yake ni Abu Yahya kwa hiyo Imam Nawawi ameshikilia ile kauli ya kwamba kunya yake ni Abu Abdullah na ndio mashhuri kauli ya mashhuri kwamba kunya yake huyu sahabi ni Abu Abdullah ingawa kuna kauli nyingine inayosema kwamba kunya yake ni Abu Yahya huyu sahabi ya ikhwan ulida fi qabila tamim alizaliwa katika kabila la bani tamim kwa hivyo ni khabbab ibn alarat at-tamimi wa usira bi makkah baada kuzaliwa na kuishi pale mji wa makkah au mji uliokuwa kidogo kando ya makkah akaja katikwa mateka akawa min al usara au min al usara akatikwa mateka kwa sababu ya zile dhulma ambazo zilikuwa zikipita baina ya waarabu wakati ule akawa ni miongoni wa wale waliotoka mateka pamoja na kwamba yeye hakuzaliwa akiwa ni mtumwa baada ya kutekwa mateka ishtarathu imra'a min uh, makkah akanuliwa na mwanamke mmoja katika watu wa makkah ismuha ummu anmar huyu bibi jina lake inaitwa ummu anmar ummu siba ummu anmar ndiye akamnunua huyu khabbab ibn al-arat akao ni mtumwa wake baada hapo alafu akajiacha huru na maneno marefu ambayo wanazooni wasaira wanayataja la msingi hapa kuhusu khabbab ya ikhwan ni kwamba kana min awaili man aslama wa amana Bin Nabiye sallallahu alayhi wa sallam Alikuwa ni miongoni mawale watu wa manzo Kabisa wali wa muamini Tumewetu salawatu rabbi wa salamu alayhi Katika wale miongoni mawale watu wa manzo Min awaili al muslimin Min awaili man aman Min al muhajirin Katika wale watu wa kwanza kwanza kabisa wali wa amini Na watu wa kwanza kwanza kabisa wali wa fanya Hijra Alipotoa mtume alayhi salatu wa salam Amri ya hijra Wanazwone unatuambia Kana sadisu sita Sa, uh, sita sita sita sita Au Au Au Au Alikuwa yeye yeye ni ni wa sitta, wa sitta, wa Katika Katika wale wale wale nyuma yake yake saba Juu ya ya kabla Lakini kwa Tunasema ಸ ಸಾಧಿಸು ಸಿಮೀನಿ sita Yeye ni wa sita Juu ya ಔ ya ಸಿ au yeye ni wasaba juu ya idadi ya watu sita kwa hivyo unaona namba yake ikhwan ni katika wale wa kwanza kwanza waliyoamini kumwamini mtume alayhi salatu wasalamu watano kabla yake tunawajua Abu Bakara Siddiq Suhaib anajulikana Suhaibar Rumi Bilal ni Abi Rabah Ammar ibn Yasir na umu Ammar ibn Yasir Sumaya hii ni kwa kauli ya kwamba yeye ni sajisu sita nyuma yake kuna watano ambao ni hao ambao tumetaja Abu Bakara Siddiq بلال، بن ابي رباح، صهيب الرومي، عمار بن ياسر، ام حنمر، سميه. وقوليه انما يهي نسابع سبعه ني وسبع هي على قول عبد الله بن مسعود ان كان يوله وسته اللي اونزيكا قبلها يك ان كان ميقداد. المقداد رضي الله عنه فبو ketika قول يوت في داخل هذه 2 يي ان كاني في داخل wale awal man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam Tuko pamoja ikhwan Baada ya kusilimu Hawa wa kwanza kwanza kama mnafujua Ayu walikhwa Hawa waliwamini kwanza kwanza Ndiyo watu waliopata Mambu mazito katika kuwamini kwao Aano ashadda al-adhab Aano ashadda al-iftihad Ala aidi al-kafara Min kufari maka وكبطت الوان من العذاب وكبطت اشكال من التعذيب والاضطهاد فيت قف مخونه يا wale والي كفروا فيت watu مكه وكانا ني watu اوله اوله اللي وذبيوا ببايسعدي وانا اسمع انو زوني هذا اثر من اثار عبد الله بن مسعود اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حماه الله توم عليه الصلاه والسلام الله الي ملدا kupitia kwa ammi yake Abu Talib Abu Bakr as-Siddiq Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika alimlinda kupitia kwa kaumu watu wake wakamlinda watu Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni watu wakubwa naojulikana fi ardhi Makkah hawa wengine waliobakia ni watu walioikuwa ni watu duni au walioikuwa ni watu ambao hawana wa kuwasaidia katika watu wakubwa watu ambao walikuwa na leoonekana ni watu wa nyonge watu duni walioonekana ndio maana وكياكمبا يلي mambo mazito na mambo makali ambayo waliyapata katika meesha yao miongoni akiwa ni huyu khabbab ibn al-arat radiyallahu anhu al-radih baka umar ibn khattab wakati wake anasema akamuuliza khabbab ibn al-arat alpokua umar ibn khattab khalifa fasala khabbaban amma laqiyahu min al-mushrikeen akamuuliza siku moja umar ibn khattab huyo khabbab Katika yalei aliyo yakuta katika mikono ya mushiriki Fakala khabbab Khabbab Akamambia umar bi khattab Ya amir al mu'minin Unzur ila dhahri Ewe amiri wa umini Angalia mgungu wangu Alipaulizo na umar bi khattab Juhi ya yale mambo Yalei aliyo yakuta Wakata alipu amini Pala makka Akamambia umar bi khattab Unzur ila dhahri Akamfungulia mgungu waki Akamambia tizama mgungu wangu Aliputizama mgungu waki Umar bin Khattab Kala ma raayituka liyum Sijawo namimi kama siku ya leo Mandhar kama hii ambayo mayona Mgungu wa khabbab ibn al-arat radhiallahu anna Hakaona mambo ya ajabu Haka muliza maa hatha Ili kuwaje ukapata mambo kama haya mazito Makubwa Mgungu waki ulikuwa hauangaliliki Weo ukiangalia sujui unaweza kufikiria mambo gani Mgungu ambao ulikuwa Yani mandhar yake mandhar suu منظر انبايو ني نينا پلکية مسلم روياكو نتشفوك في باية سال نهايان ديو علو يونا عمر مبكا كسيما ما رأيتو كاليو اللي فموليزة خباب خباب أكامنبيا لقد اوقدت لنا مميسكو موجا لوشيو موتو فسحبتو فيها نيكبروتو كتكموتو لأ ما أطفأها إلا ودكو ظهري katika katika juu ya ya ya haukuzimika Ila Kwa Kwa mafuta mafuta mgongo mgongo wangu Wadak huwa Zaiti, ya ule, yale mafuta ya mgongo wangu huwa Yale yale uzima mpaka alipopoa mandhari ಇ على يوم عمر ابن الخطاب يعني من اشد العذاب من اشد ما يتصوره الانسان من العذاب من العذاب والنكال ديما انا mpaka wakaenda wakishtaki kumtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo mukisikia ayiwan maneno haya akisema khabbab pamoja na wenzive kina bilal na wengineo wakisema shakauna ila rasulillah yataka usawirishe yataka ufikirie walifika kiongo gani cha kuteswa na kitakioongo gani cha adhabu lakini wakifika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume naye awaeleza mambo mengi ambayo ni mazito zaidi kuliko yale walioona lakini maa hizi ibtilaat wama hada nakal wa hada alad samadu walibaki samidin Warasawu, na wakasimama wakajithibiti Rusukha aljibali, wakakita kama majabali ya nivukita Hawa kutingishika katika iman Hawa kutingishika katika yakini, wakakita Athab ya kila aina, mateso ya kila aina, inadi ya kila aina, esteza ya kila aina walifanyiwa Lakini hawakurulinyuma hata stepo moja Kubwa lilofanya ni kwenda kwa komshitaki koshtaki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kulalamika mbele ya rasulullah alayhi salatu wasalam na kumwambia mtume sallallahu rabbihi wasallamu alayhi awatakia nusra kwa Allah azza wa jalla hili ndio kubwa alilofanya lakini hawakurudi nyuma hawakotingishika hata stepo moja katika imani yao na katika yaqin na istihza zakila aina kadhalika alifanywa yeye mwenyewe habab yaqul kama fi tabaqat ibn sa'd wa hiliyat anasema anasema kuntu kuntu ibn ibn mimi kifanya kazi kazi kazi kazi ya ya kutengeneza kutengeneza alikuwa panga panga ni blacksmith yake yake kuchoma vyuma vyuma vyuma kufanya kubwa katika na ಅಬನಿ ಬೋಮಾನ Saifan للعاص Ibnil Wa'il Nikatengizia siku moja panga Kumitengizia العاص Ibnil Wa'il Min kufari Makka, min sanadid Makka katika wale watu wa Makka Unaujulikana, watu wa korofi wa, Walukua wabaya asana wa kiwa tesa wa islam Hakamitengizia <coughs> siku moja panga Fajitu atakaba Nikenda kawaha jamlipa Kamitengizia panga, nataka panga Liko hivi, liko hivi, liko hivi Khababa bimlarat kazi yake ye ni Mwenye kufuwa vyuma na kutengeneza mapanga na vitu kama yu Hakamtengizia panga ala muasafati Kisha kampelekea panga laki Baad ya muda kenda kamdai zile pesa zaki Kamambia li kutengizia panga siku moja Sasa mfika wakati ya kunilipa Hakamambia La aqdika Hatta atakfura bi Muhammad Siku lipi Mpaka umkufuru Muhammad Kulawatu Rabbi wa salamu alai Alkua yujua kwamba ya miyaminu خباب البسكية من النهاية أكمان بها العاص ابن وائل لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث سمكفور من محمد عليه الصلاة والسلام مبكى ويوي أوفة حلافو فوفوليوه السمم من النهاية خباب بن أرد كسولي كسبب أجوه هو العاص نكافر والكافر لا يؤمن بماذا لا يؤمن بالبعث ها من يكففوليوه ndio maana amtajia sasa kwa kusudi ya ghidhu ampandisha zile asida zake kwa kusudi amwambia na mimi simkufuru muhammed mpaka siku wewe utakapokufa na kufufuliwa unajua tamko hili litakuwa ni mzito sana katika maskizi ya al-As ibn Wail al-waskia maneno haya al-As ibn Wail akamwambia la inbu'istu basi nikifufuliwa sawfa sayakun li iman saokdhika wa waladi bas inke fufulio mimi nitakuwa na mali na nitakuwa na watoto ndipo hapo nitakulipa akamfanyia kejeli na istiiza aipo mponambia maneno haya akaenda khabbab ibn al-arat fa qultu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nikana kumwambia mtume alayhi wasallam maneno haya yale yojiri baina yake yeye na al-as anasema khabbab fa unzilat aya zikashuka ايا ذك شوكا تنسمع اج افرات الذي كفر باياتنا وقال لا اوتينا مالا وولدا اطلع الغيبه ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مده ونرثه ما يقول وياتينا فردا الله اكبر هذا اللي مجيبو يكشuka جو يا الاس ابن وائل وقال له منننه yake istiza na maneneno yake yakejeli mabaya aliyosema kumambia sahabi min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam fara'aita alladhi kafara biayatina wa uta waqala la utayanna malan wa walada shmunu yule ambaye alikufulu ayazetu na akasema mimi siku ya kiyama nitakuwa na mali na watoto العاز هو alpomambia kabab baneno haya atala alghayb je ameiona ghaib inasemaje alipata kuiona ghaib au anejua ghaib inasemaje amatakhadha inda alrahmani ahda au kuna ahadi ambayo ameichukua kwa Allah azza wa jalla jalla jalalu ya kwamba siku ya kiyama yeye atakua na mali atakua na watoto atakua na hivi atakua na hivi hiyo ni ahadi ameichukua kalla Sivyo hivyo Wana vyo sema ya maneno ya upuzi Na maneno ya bati Na maneno ya kashfa Sivyo Kapsa Hai takua hivyo Hivyo na vyo sema Sana kutubo maa yakul Ukweli wa mambo ni kwamba tutaandika Yale yote na uyasema Wanamuddu lahu Mina aladhabi madda Na tutamnyesheya katika aladhabu Ambayo itamterimkia bila ya kusmama Wanarithuhu maa yakul Na yale aluyasema yote Atakuanda kuya patas kuya kiyama kwamba yako wayatina farda na takuja yeye peke yake siku ya kiyama mbele ya hisabu atasimama mbele ya Allah jalla jalalu la mal wala walad wala asheera wala kabila wala quraish wala شيء hakuna kitu atakuja yeye peke yake haya ndio alio waliokutwa sahaba tu rasulilah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwemo huyu khabbab ibn arat katika yale mambo mazito مات بالكوفه من جو بعد الكوفه توم عليه الصلاه والسلام صحابه وليتوانيكا ketika wale waliotawanyika fil amsar wa fil mudun alikuwa al-khabbab hakubaki hawakubaki pale makkah au hakubaki pale madina ni katika wale waliotawanyika katika miji mbalimbali khabbab alielekea miji wa kufa iraq akabaki huko mpaka akafa katika karne ya 4 mata fi sanati 37 karne ya 4 mwaka wa 30 ا ا مكه و 37 ن ن 7 القرن الاول في مكه و 37 في سنه 37 للهجره من هجره المصطفى صلى الله عليه واله وسلم من مكه الى المدينه اكفى مجه ومكه والكوفه ودفن بها ناقذيكه باله الكوفه ما نتومبيه وان ازوني وتاريخ مره علي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في قبره سكو مoje علي بن ابي طالب اللي <سؤال> كان توكا صفين انapita pale katika kaburi lake akaona makaburi akauliza hadha qabr man akaambia hili kaburi la khabbab ibn al-arat akasema ali ibn abi talib radiyallahu anhi rahimallahu khabbaban aslama ragiban wa hajara faian wa 'asha mujahidan wa ubtuliya جسمه احوالا ولن يضيع الله اجر من احسن عملا رحم الله خبابا الله سبحانه وتعالى امر رحمه هو خباب اسلما راغبا ليسلم ياه mwenye kwa kupenda kwake na kutaka kwake hakuna mtu aliemlazimisha hakuna mtu aliemwambia lazima uslimu لا راغبا ياه mwenye ragiba fil islam وهاجرا طائعا نا الفا حجره من مكه الى المدينه هجره الى الحبشه الى اولا كشاء هجره الثانيه وجميع ما وجميع وكان ممن هاجر ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره وكان مiongoni mawale ambao mtume alayhi salatu wasalam aliwaamrisha kufanya hijra fa'an kuti'i amri ya mtume alayhi salatu wasalam wa asha mujahidan na kaishi katika hali ya kufanya jihad ma fatahu shay' minal ghazawat hakuna ghazwa ambayo ilimpita habab ibn arat شارك في بدر شارك في احد شارك في حنين شارك في جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه واله وسلم انا اسمع و بتوليا جسمه احوالا نملي واك ulipawa mitihani mikubwa mikubwa katika hali mbalimbali mliwake paka nakufa mliwake ukawa una athari kubwa ya zile adhabu ambazo alipewa على ايدي الكفار Katika mikono makafiri anasema walan yudhayi Allah ajra man ahsana amala na Allah subhanahu wa ta'ala kam ay hapotezi ajr ya wali aliyafanya mema kwa ajili yake radiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an Kwa hivyo hii kwa mukhtasar ya ikhwan ndio sira ya khabbab ibn arat huwa sahabi mutakufu aliyakufa mwaka 37 bil hijra na sira yake kwa ufupi kabisa ndio hii siku nyingine ukiona jina lake katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hivyo tujue khabbab alikuwa ni nani katika uzani wa uislamu na katika wale walioislimu katika sahabae rasulilah sallallahu alaihi wa sallam tukisongea mbele katika mabحث inayofuata mbele ni mufradatul hadith mufradi leko hapa ambao pengine kidogo inatutatiza katika hadithi ni wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil ka'bah hii pekee yake ndio inahitajia apengine kusherehesha oh kidogo zile alfaz dhengine tumewakwisha kuzieleza maana yake kwa kwa ufupi mutawassidun burdatan lahu fi dhilil ka'bah walipokuwa kina habab wanakwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kupeleka malalamishi yao anasema tulimkuta mtume alayhi salatu wasallam mutawassidun akiwa katika hali ya kwamba ameji amelala amejitegemeza mutawassidun amejitegemeza burdatan lahu fi dhilil ka'bah Ame tegemea burda yake, burda ni aina yanguwa, kisa, mukhappat, aina yanguwa ambayo ina, ina khututu ndani yake, meshonesho kwanjia nzuri. Hii ndiyo anguwa ambayo mtume alayhi sallatu wa salam, itakhadha huu wisada, ameweka kuwa ndiyo mtowake, ame tegemea. Fi idhili al kaaba katika kivulicha al kaaba, pale ndani ya masjid al haram, ndipo alpukwenda kina khabbab, kupeleka malalamishi, malalamishi haya. hay alu yana uhusiana na na alfaz alhadith na hakuna lafzi nyingine ambayo inahitajia sharh ya ziada twende moja kwa moja ikhwan katika mabحث ya mwisho iliyobakia ambayo ni fawaidul hadith faida ambayo tunatoa katika hadithi hii faida ya kwanza alhadith dalil ala alṣabr ala adiyyati a'da'i almuslimin maana haya tunanukulu kama hivi tulivyoyasoma katika kutoka kwa mwanachooni alsheikh al-allama Muhammad ibn Saleh in rahmatullahi ta'ala alaye katika sharhi yake ya riyadu salihin anasema alhadith hadithi hii dalilun ala al-sabr ni dalili ya kwamba sabr ni wajibu wujubu al-sabr kwamba sabr ni wajibu ala adhiyati a'da' al-muslimin ju ya udhiya unatoka kwa wale maadui wa uislamu na waislam hadith hii ni dalil ya kwamba kuna sabr Ambayo ni wajib, wajibu wa sabrihi inatokamana na wale wa siyukua wa islamu. Wale wa siyukua wa islamu, wana a, a, alwaan mina al-adha, wana aina za udhia, wana kuna aina zingine za bala, ambazo zinatoka kwa aadaa uli islamu. Zinatoka kwa aadaa al-muslimin, wana upewa wa, wa islamu, hizi adhia. Kwa hivo inapuafikia wa islamu adhia aina hizi, yajibu alayhim an yasbiru, inawapasa wa islamu kusubiria. فيقابل اذيتهم ونكبلانا نوله اذيه وناتوقع قهاوى وسيوقعوا الاسلام بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج ونكبلانا اذيه هو وناتوقع قهاوى وسيوقعوا الاسلام بالصبر وقصبري والاحتساب نكجوا ياكمبا اجرنا ثواب يا قصبري قاو ايكو كالله سبحانه وتعالى وانتظار الفرج نكصبري فرج اناتوقع كالله جل جللو ولا يظن ولا مسلم او ولا يسفكيري و لا يسيداني ان الامر ينتهي بسهوله يعني ان مambo yanakwisha au yanakwenda kumalizika kwa rahisi au mambo yanapita kwa usahali watu asidhani namna hiyo بسبب الله سبحانه وتعالى في بعض الاحيان يبتلي المؤمنين على ايدي الكفار او بالكفار وكاتمينه الله سبحانه وتعالى انا واتهيني واؤميني انا واطاميتحاني واؤميني كيطياوا كميكونوا يا مكافري اوهوا انغاليه اي يصبرون او لا يصبرون وتصبري او هو تصبري بالضرب والقتل والتشرد لا اينه مبالي مبالي ذي عذاب كما هذي فلهو يجب على المسلمين ان يصبروا على هذا الدين inna waqansa wa islamu kusubiri juu ya dini hii kama walivyosubiri hawa waliopita watu minasarafil salih radhiyallahu ta'ala alayh mambo mazito haya ikhwani na maneno haya ambayo anayataja mwanachooni huyu aluthaimin rahimatullahi ta'ala alayh kadhalika ni maneno mazito anatuambia nuqabil tunakabiliana na ile adha alkufar atha au adiyat aadaa almuslimin tunawa islamu nakabiliana nayo bimaadha بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج. مابا ماتاتو هاي. نصبر ونحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى. كذلك تنترجي اجرياتكوا الله جل جلاله. وانتظار الفرج نا ناamini na kukiri na kuwa na yakin ya kwamba kuna faraj min Allah Subhanahu wa Ta'ala at ambao inakuja. يوتي هايا yanawapasa waislamu wa wenayo katika kule kusubiri faraj katika kule kuwa na subar kula kule kula na subra waislamu yahtasibuna alajra inda allah tbaraka wa taala hawatengishiki ma'a anwa' al'adab ma'a anwa' ankal wal istihad wal istidhaaf na aina mbalimbali za adhab lakini waislamu hawatakiwi kuwa namtingishiko wa aina yote wanakita كما فعلوا لقيته اولئك الصحابه الكرام اسلاف صالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا رغبه ورهبه وقات مجني مسلمه ان تنجشف رغبه رغبه ووقات مجني مسلمه ان تنجشف رهبه بالغين وبالحاء رغبه للمسلم ان تنجشف لكن ان تنجشف بماذا ها بما يغره في دينه Kwa mambu ambayo ya namugurisha katika dini yake Yani anapewa mambu ambayo Ya namuhada katika dini Ya namdanganya katika dini Ili atoke katika lain Na katika msimamo na katika thabat Hatha rakhba Yani anapewa mambu mazuri Anakuja anapewa ahadi katha Ili auze dini yake Au au auze wa islamu Au auze iman Au auze yaqin Au auze thabat Li ajli Adu arad min addunia kwa sababu ya mambo madugu katika addunia imma bimal au bi wazifa au bi katha au bi katha au bi katha hath arad min addunia ragba ana pewa ragba yani na vutu katika katika ukafiri ana tolewa katika u islam ragbata na haya yote ana pita na alipita tangu wakati wanyuma wala haia anzileo kwa mambo mu islamu yushtara dini ananuliwa kwa dini yake ananuliwa kwa imani ananuliwa kwa yaqeen thabata haya mambo haya kuanza jana wala juzi hadha kana mundhu buzughi fajr alislam tangu ilipoanza alfajiri ya uislamu kule wakati mtume alayhi salatu wasalam mnajua kisa cha kaab bin malik tulikizungumzia hapa katika riadha salihin hapa kisa cha kaab bin malik pamoja na wenziwe wawili wa alathalatha alladhina kullifu murara ibn rabi' Na na na Na na Na Na Hilal ibn Pamoja Kaab Kaab bin bin Malik Malik alikuwa Alikuwa Alikuwa alikuwa Alikuwa alikuwa alikuwa mambo ya ya ajabu walikuwa ni ni ni mtu ambaye mshupavu msimamo mkubwa katika Kama Lakini kwa sababu ujana shabab wengine Isitoshe mjuzi ujuzi wa fulani Ambayo siki la mtu skuzila Alikuwa na huudari wa kusoma na kuandika Na alikuwa ni mshairi Mzuri, Kaabin Malik Kasa kwa sababu ya ujuzi huu Ambayo wakati ule Alikuwa siki si rahisi wala sika waida Mtu kuwa nao, ujuzi huu Wa kusoma na kuandika Kasa ku... mfalme wa ghasan Kama umlubo soma katika ili hadith Haka mtu umia barua Kaabin Malik Haka muambia Inna huu kad balagana anna sahibaka qajafaka falahq bina nwasik sisi tushapata habari kwamba huyo sahibu yako man sahibak muhamad alayhi salatu wasalam qajafaka amekuja vita ashakuwaacha tushapata habari sisi tunayo habari kumbe hakuelewa hii ni ile fatra ambayo ka'b bin malik na wale wenzio wawili waligurwa na waumini pale madina ilitoka amri Watu wa sizungumze na hawa watatu Kwa sababu yale makuasa wa liya fay Tasa khabari ili ufika kule kwa kina ghassan Nikomba Muhammad alayhi salatu wa salam Kuna watu ambao amewapija pande Hawa takitena Akatumia barua Akambiwa innahu kad balagana Anna sahiba kakajafak Falhakbina nuase Njoo kwe tu Tutakupa sisi mambu ambao ya takufuraisha Ilikuwa apewecheo katika ufalme wa hasan cheo kikubwa yeye ni mjuzi ni msomi mzuri apewe cheo cha katibu apewe cheo la waziri cheo cha kadhaa cheo cha TV cheo cha hizo katika ufalme akao soma barwa ile akasema kaabil malik alitoka na machozi akasema faqultu nikasema wa hadha aidan minalibtila na hii kadhalika nayo ni katika mtihani mtihani Ngekwa ni sisi leo Tunga sema Goja nga saadi istikhara Goja nga angalia Kuna mambo istikhara hapa Hii ni dini na uzwa Hatha iman Ambayo La yaqbalu musawama Imani ambayo Hayakubali compromise Kuna mambo katika dini ambayo Hayakubali mada Musawama Kuna compromise Kuna baadhi ya thawabit Kuna baadhi ya kawaid Kuna baadhi ya kawaid في الدين ثوابت في الدين لا تقبل مصاوة ما أيًا كانت هذا كبالي كبالي كبالي كمبرميز أين يأتي كبالي ثوابت إيمان عقيدة يقين هذا كبالي كمبرميز من نعايا ولي أفهم وصحابة الكرام قولنا من نعايا حغسان نعني كعب المالك اللي انهيونا مسكتكو زايد مكاها كلية يعني أنا سيما كتك نفسي أيتمع بيا كافر Kafir kafir. mimi. mazito. Kwa hii. kwamba mgumu. Ibtila. la Asema. Fasajjartuhu. Nikachukua barua. katika Nikaitia katika ನಿಕಂಬಾಲಿ ಕಟಕೋ mwenyewe ಅಸಮಾ Fasajjartuhu. fitanur nika na nikatia katika nuri la moto hata kuiacha pale ili asije shaytani akamchezea kwa nje yote iko pale kila kikaivyakiingia kitokaaona kuna barua hebu niangalie barua hebu niangalia hata kaenda kuiona fa sajar tu fi tanur hii raghba raghba ndio hii ambayo iliwafika sahaba kiram kupigwa na kuadhibiwa na kuteswa na kuondolewa katika miji na yote haya na kuuawa يومتي هيا وليفنيو الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم نا فكانت متوم عليه الصلاه والسلام من جنه اللي وكان كيونا ومن جنه اللي اسكيا اكاوامبيا كين عمار صبرا يا اله ياسر كوين صبرا ينيه فاميليه يا اله ياسر مامكي عمار قتلت وطعنت بالرمح alitiwa mikuki katika mwili wake wengine wanasema katika tumbo wengine wanasema fi farjiha yada billah mambo makubwa sana waliopita hawa waliopita nyoma radhwanullahi taala alayhim lakinnahum samadu wakakita kama majbali ndio maana hawa al-sheikh al-allama ibn uthaymeen rahmatullahi taala alayh anatuambia hadithi hii ya ikhwan dalilun ala wujubi madha wujubi sabr nahii ndio sababu ya imamu nawawi rahmatullahi taala alayhi kuweka hadithi hii hasa hadithi hii ikuweko hapa ni kwa sababu ya ku tuonesha sisi waislamu na kufundisha ujub asabr wa ahamia sabr amam alibtilaat allati taati min qibali alkufar wa aadaa alislam ni juu ya zile ibtilaat na zile adhiya na alwan min aladhabi ambazo zinatoka kwa katika mikono ya usiyokuwa waislamu na mikono ya wale makafiri yajibu alal muslimina an yasbiru hadi alfaida alula tukisongea mbele katika alfaida thania qala rahimatullahi ta'ala alayhi baada ya tunasoma maneno yake uthaimin rahimahullahu ta'ala anasema katika masdar au katika marjihiyo hio hiyo ambayo tumehitaja anasema alhadithu dalilun ala ayatin min ayati llah dalilhi nidani hadithihi ni dalili ya kuonesha alama au muujiza miongoni mwa miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba ni mambo ya kweli aya min ayati Allah haithu akh haithu waka ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wakati ambapo yale aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waka wala wala ma waka waka hii ni miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yalipita ala lisani rasuli Kadhālika nasema katika ibara hiyo hiyo wa āyatin min āyāti rasūlillāhi ṣallallāhu alayhi wa sallam fīmā akhbarahu 'an rabbih. Kadhālika ni miongoni mwa alāma na ishara juu ya yale aliyozungumza mtume alayhi salatu wa salam kutoka kwa Mola wake. Oto mambo mawili hapo. Mambo ya jambo la kwanza ni kwamba hii ni alāma kutoka kwa Allah 'azza wa jall ya kwamba yale yaliyo semwa na mtume wake ni ya kweli. Nalapini, ni kwamba ya le alo yasema mtume sallallahu alayhi wa sallam Alladhi la yantiku anil hawa Asadiku al mastuq Nimaninu ambayo yalikulishwa na mulawake Azza wa jal subhanahu wa ta'ala Wai wai wotaka nini tena katika wa shahidi Wukamba anawya yasema mtume yote ni wahi Nini tena wataka Amambu kama haya ambayo tuwa yasoma leo Tunayana ya natukea wazi kabisa kwa macho yetu ya naoneka Alisema mtume wakatu huo وقت هو كان يسمعت من عليه الصلاه والسلام من هذه حتى ياسير الراكب من صنعاء الى حضرموت مسافر اناweza كتوقا انا, أنا يتمبيا اناweza كتوقا كوتمبيا اكتمبيا كوانزيا صنعاء الى حضرموت من صنعاء الى حضرموت كم كيلومتر يا اخوان كم المسافه بين صنعاء وحضرموت كم 580 كيلومتر 580 508 كيلومتر baina sanaa na hadramout pakati huwa mtu amekisema maneno haya kwamba mtu anaweza kutembea kutoka sanaa mpaka hadramout unakwenda katika safari huogopi kitu kichototi ukiwa katika amani unamogopa allah subhanahu wa taala peke yake na ikiwa una mifugo yako utaogopa wanyama wa porini peke yao lakini mta khaf ala qitaa at tariq huogopi kwamba kuna watu ambao watakuharibia safari yako watakuwa njiani watakudhuru njiani watakupokonya mali njiani watakuharibia safari yako njiani matakhafu ليش لانتشار الامن وسبا ابو امani itaenea wakati huo mtume akisema maneno haya alikuwa mtu hawezi kutoka pale makkah akaelekea mji wa karibu tu pale pengine ni taif hawezi kwenda makkah na taif pale kwa pale tu hata si mbali makkah na taif au makkah na jidda كيلومتر 70 وكذا يمكن كيلومتر 80 لبدا بالكو باليت ويز وقتئ هو بسبب يا ذي الظلما ذي اللي وقوا ذي ليenea وقتئ هو كيلومتر 10 وييزم كماليزا ويهو شماليزا قطعت الطرق وmeja كلهه وپاند بالقتل والظلم والضرب والهوان كل اينه يا يا يا عذاب اللي كانوا يفعلوا na mtume aliye salatu wasalam ana wabashiria bishara ambayo itakuja mbele sasa ni maneno ambayo yalikuwa ni mazito katika maskizi ya masahaba maneno haya wanaambiwa kina khabab na kina bilal radhiyallahu anhum ajma'in lakini ni maneno mazito kwa sababu wakati ule wanaona ile hali ilivyo ni maneno ambayo ni makubwa tuambiwa yaani arraqib يسير من من من من مكان الى مكان بعيد وهو الان في هذه الاونه وفي هذا الحال وفي هذا العصف وفي هذا الزمان لا يستطيع ان يتنقل بين قريتين قريبتين بين يميني ميولي ميولي هيي ذاهقندا يا قريب انظروا الى هذه المعجزه العظيمه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ايه من ايات الله عز وجل فيه مصداق لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقنا لرساله النبي عليه الصلاه والسلام فوهو natupelekea sisi waislamu yakwan ansaddika bima jaa bihi an nabii عليه الصلاه والسلام kuamini yote ambayo ametuambia tumeweto salawat wa rabi wa salamu alayh yote aliyotubashiria mtume kama hayajatokea basi tuwe na yaqin ya kwamba yanakuja yoti aliyasema mtume alayhi salatu wasallam ikiwa haya yametokea tayari na mengine yatatokea na mengine yatatokea ikiwa tujaona kwa macho yetu pengine sisi tutaondoka ulimwenguni lakini yale allati bashara biha an-nabiyyu alayhi salatu wasallam akhbara biha an-nabiyyu alayhi salatu wasallam la budda an yaqa pana budi lazima atokee innahu sadiqul masduq mengi amesema mtume alayhi salatu wasallam la taqumu saah qiyama akisimami aw inna min ashraati saa miongoni maalama za kiyama an yurfal ilm ni elimu kuondolewa haya maneno ya bishara haya ni maneno ambayo mtume aliye salamu anatubashiria uko mbele yanakuja yeye akizungumza wakati wake anatuelezea wakati wa mbele unakuja anasema an yurfal ilm elimu ya dini elimu ya sharia itaondolewa katika vifua vya watu katika mioyo ya watu elimu ya sharia نه العلم يديني يتفيفيا ان يرفع العلم ويكثر الجهل الحديث في صحيحين نوجينجا وتزيدي ييوليزا ويهي منeno haya mpaka hapa sasa hivi yashatokea ama bado anataja mtume alihi salamu wakati huo tuangalie leo sasa hapa tuliko tuko au bado tujafika an yufa alilm ويكثر ماذا الجهل نوجينجا وتزيدي ಉಜಿಂಗ ಜಿಂಗಾ ಉಜಿಂಗ ತತಝಿದಿ ಬೈನ ಅನ್-ನಾಸ್ ವಯಕ್ಥರು ಶರ್ಬುಲ್ ಖಮರ್ ನಕ್ ತಝಿದಿ ವತ್ತು ಕುನ್ ವಾ ತೆಂಬ ವಯಕ್ಥರು ಜಿನ ನೌ ಜಿನೀಫು ತಝಿದಿ ವಯಖಿಲ್ರು ರಿಜಾಲ್ ನೌ ನೌಮ ತಕ್ವಾ ಕಿಡೋಗೋ ವಯಕ್ಥರು ಅನ್-ನಿಸಾ ನೌ ನೌಕಾ ತಕ್ವಾ ವೇಕಿ hata yakuna 50 mraah lilqaimi mmoja pakaiti afika wakati wanawake 50 watakuwa wamwandama mwanamume mmoja haya maneno aliyataja mtume hile salamu wakati huo leo wataalamu wanatuambia ratio ya wanaume na wanawake imefika ngapi nireme kaangalia katika maneno ya utafiti na leo zile zile ihsaat zote zinasema statistics za ulimwengu mzima Zooti zina kwelisha Na zina thibitisha Yokoamba hakan alrijal Akal mina nisa aliyo Wanaume ni kidogo uliku wanawaki leo Nakwanda kule kule li kwa sema mtume Aleji salatu Aleji salatu wa salatu Wale fujana fujana wale wosili wakasema Eee eh, mbuna fujafika wakati oo Wanawaki amsini Kama wawuna balu wujafika basifunafika Karibuni karibu. Na Na na hii ya ya ya ikhwan. hikma Allah wa ta'ala. kuwa wanawake. wanawake ni wengi. wengi watazidi ila saa. Kabisa. Kwa pale pale sisi katika kusema Watabaki awanis. La rijala lahun. wanawake wangapi tabaka hawana waume wengi kali ya hikma ya sheria ya Allah subhanahu wa taala kila kitu ana hikma ndani yake wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu hala انه واحد kila kitu ana alama na muujiza na aya kuonyesha kwamba yeye ni moja sheria zake zote mabniaa ala hikma wa ala ihkam hikma ya ali ya juu sana ukikaa wewe ukifanya utafiti na ukichunguza utaona mambo ya ajabu katika sheria ya Allah jalla jalaluhu ni sisi tu wanadamu توالتا فلسفه زتو توالتا اكلي زتو توالتا ماوني زتو ايه توالتا zile nadharia zetu za hapa na pale eh tukaleta hivi tuzungumza hivi tuzungumza hivi lakini amam sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala akili zetu hazindi kokote inabaki sharia ya Allah azza wa jal iko juu alfaida thalitha min hadha alhadith faida tatu katika hadithi ayyuhan هذا الحديث فيه اهميه هي فائده ثلاث ونوحص خاصه على وجه الخصوص الدعاء الدعاء الى الخير wale mad'aat wale mashaykh wale almuallimon wale wanafundisha watu mambo ya khairi wanaulengania watu katika mambo ya khairi hii zaidi inalenga wao pamoja na kwamba inahusu waislamu wote kwa jumla فإذا هي أتاته إخوان يتحدث عن ماذا ونسيما أهمية الدعوة بأسلوب الاستبشار فإذا هي أتاته ونزووني من جينة وما يليزك ونجيني جينة ونسيما فيه دليل على أن الاستبشار والتمكين من أعظم ونسيما أساليب الدربية الإيمانية زلطي مبلي زمالكي أبالا بموك دليل هي حديثين دليل يا قوامب با الاستبشار بالتمكين والنصر كوابوات بشارة كوابوات وإسلام بشارة تمكين نبشارة نصرة من أعظم أساليب الدربية الإيمانية ni katika jumla ya usلوب wa tarbia imaniya zilizo za juu kabisa kwa hivyo tufahamu e ikhwan hasa wale maduat wanaolingania watu wale mshehe wanazungumza katika masuala ya dini wanazungumza katika mambo ya uislamu tufahamu kwamba kuna hii swala muhimu sana kuna jambo ambalo wanazuoni wanailita tarbia imaniya atarbia alimaniya tarbia yake imani ya, iman. ya kualea watu katika katika imani za katika katika katika katika Katika kule ya ya watu watu watu watu Kuna asali. Kuna njia zake za watu iman. Kwa watu, kuwa ya, Kuwa na na Na nguvu tarbia miongoni mwa hizi Uslub ambao wa mayu, Alistibsharu bitarbia, uh, bit, uh, Alistibsharu Bitamkini wa kuwa bishara ಕೈಲಿ وانا اسمع ونظونيت واكي الاسلام وانا اسمع حيث كتوكان ان كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه متومه عليه الصلاه والسلام aliwalea صحابه زكي aliwalea صحابه زكي بماذا بالاستبشار والتمكين aliwalea صحابه زكي kuwa na bishara jo ya tamkin na nasar wa qati Na kukata awamili mila... awa... yaasi Na kukata zile njia zote ambazo zina pelekia katika wa islamu Kuwa na yaasi Wa mashairi alihbati Na kukata zile shuur ambazo zinafanya wa islamu nata... Wakati ki na tamaha Hii ndiyo tarbi ya imania ya ikwa Noizungumzi ya hapa Kwa mtume alayhi salatu wa salam Ana fundisha Na kwa fundisha wa islamu kwa jumla نقع fundisha duat على وجه الخصوص يقاما وان وهو ينظغمزيا تربيه ايمانيه امام الناس وكثيرشه او وسنسهاو اوهابا بشاره و الاسلام بشاره بماذا بالنصر بشاره بالتمكين بان النصر قادم وبان الله عز وجل وعد هذه الامه بالنصر والتمكين الله سبحانه وتعالى اميهدي امه kamba utapata tamkin na utapata nasr kwa duaat hawafai kusahau maneno kama haya wa mwambie waislam wafanye bishara kama hivi alivofanya mtume alayhi salatu wasalamu walipokuja wale sahaba kushtaki eh hakuambia subirini tu hakuambia mau'idukum aljanna peke yake hakuambia msibu mkisubiri mtapata pepo eh muendelee kusubiri namna hiyo la na. aliwasubidisha halakaapa bishara ya tamkiji akawaambia wallahi layutimmanallahu hadha al-amr hii ni bishara Allah subhanahu wa ta'ala atafikisha risala yake ya uislamu mpaka itakuwa kamili atakamilisha dini ya uislamu sio na waswasi leo mnaona uislamu ni dhaifu leo mnaona uislamu katika hali ya kupigwa vita waislamu ananyanyaswa nyinyi mnadhoofika nyinyi mko katika hali ya utoevo na hali ya unyonge hasa anawapa bishara ya nasr Na ana wapa bishara ya nini? Ya tamkini Hii ndiyo risale ya maduat Ayu alikwa Kwa hivyo islamu leo Sisi islamu Leo Tuna pozungumzia dini ya islamu Tukiwona vile islamu Unavo pibwa vita Na tukiwona vile islamu Unavo nyanyaswa leo Fi kulli hadabin wasop Katika kila sehemu na kila kipembe Hapa islamu wanawawa Kule islamu wanakimbizwa Kule islamu yusharradun wa yutradun wana tolea katika miji yao mayan markule na huko wapi na kule falastini na huko na kule na kule wana wawa kila sehemu sasa waislamu hawafai kufika katika marhala ya aliyas kukata tamaa na mashaa'ir alihbatu na kuingiwa na zida shuur ya kwamba sisi hatuendelei mbele hivi hali ilivyo jamaa inaonekana Mambo inazidi kuwa ni mabaya Tasawewi wazi kutuwa manenu ambayo Inawazidi kuwa didimiza wa islamu Inainazidi kuwa peleka wa islamu Kuwa ni wanyonge zaidi La, katika hali hii Ngumu, katika hali Kama hizi za utwevu na hali za kunyanyaswa Wa islamu wanafaa Kubeba risala ya Stipshar bin Nasro Temki Zaidi na zaidi na zaidi Hili tupate kuhuisha Hili ruh Madha روح الاجتهاد في في هذا الدين وروح العزيمه نتطاط قوسممش عزيمه ambayo itabeba risala hii ya uislamu na dini hii ya kuislamu kuipeleka mbele نواصل بعد هذا اذا ايها الاخوه الكرام ما احوجنا اليوم في ان نوقظ هذا شعور في قلوب المؤمنين ني حاجه ilioje kubwa leo kwetu sisi waislamu kuhuisha Uh, kama hizi katika nafsi za wa wakati wakati ambapo asaba, <coughs> wakati ambapo asaba <coughs> baadhi ya ಮಶಾ ಎಚ ಕಾ ನಫಸಿ ಜಲಾಮಿ ಅಂಬಾಪೋ ಅಸಾಬಹುಮಾ ವಲಯ ವಕಾತ ಅಂಬಾಪೋ ಬಾಲಾಮಿ ವಾಲೆ dini hii ನಹಬಾತ ನ ಐ ನೋ ನಿನಿನ್ ಹಿ ಶಿಂಡು ದಿನ ಹಿ ಮೆ ಯುಮಾ ನಾವು ನಂಗೂವೂ ನನ್ ಡಿ ಕೋಮೆ ನನ್ ಡೇ ವಾಕೋ ಯೂ ನಡ ವನಓ ಪಲೇ ಕಮಾಮ ಇಸ್ಲಾಮ Nandiyo wa nawa wa kontrol wa islam Na fikra zingine kama yisi Kwa hivyo ma ahwajana liyawa Nihaje liyoji kubwa sana wakati Wa liyo ikhwan An nuhyii hadha dhamir Maratan ukhra kuhuisha dhamirihi Mara nyingine ya pili Kama alifofanya mtume alayhi s-salatu wa s-salam Tiena alisema maninu haa Mtume wakati ambahu likoni mgumu zaidi Kuliko wakati wa liyo Liyo sisi wa islam wa islam wa ikhwan Ibu tuangalini kaha li zetu Walilahi alhamdu wal minna اولا واخيرا leo tukao hapa sisi msikitini tuaswali eh nasikia ila almawais nasal nasikia ila kalamillahi azza wajal kalami rasuli lakini rubama kuna pahali ambapo muislamu hawezi kutoka hata nyumbani kwake katika dunia ya leo au kama vile ilivyokuwa wakati wa mtume alayhi salatu wasalam mambo yalikuwa ni magumu zaidi haya ambayo tayapata leo sisi fi dini na wa fi aqidatina bisababi imani na billahi azza wa jalla wa bisababi tamassukina bihadha alislam haya ambayo tayapata kumba leo kwa sababu ya kushikamana na uislamu wetu la yablughu mi'shar mi'shar ma aanahu sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yablughu mi'shar ma aanahu ya leo leo yapata sahabatu rasulillahi wallahi hata chembe moja haifiki Nani katika sisa meburuto, katika makaa makaa ya moto Mpaka ya mafuta ya ya mgongo, ya ya Mafuta ya mgongo mgongo La na ಬುರು ಮೋ ಪಕ್ಕ ನೂ ನಾಯಿ ಸು ಅಧಿಯ ಅದಿಯಮ್ಮ adhiya iko adhiya min a'da' alislam wal muslimin iko adhiya iko bala' asnaf min al'adhab wa min albala' lakini la yablug mishar ma laqawhu sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakini wakati huo walipokuwa hawa masahaba wakiapitia haya ndio awapa bishara kwa hivyo sisi iko leo tuko katika hali ambayo tafaa tupeane bishara kwa nguvu zaidi na kwa moyo zaidi na kwa imani zaidi na kwa yakinini zaidi tena bishara unaisoma na ukiona imani sio unasema bishara wewe huko unaregarega una wasiwasi usiw na wasiwasi na ahadi ya Allah subhanahu bora sisi ife tekeleze yale ambayo ni juu yetu kutekeleza thumma yaliyo baki Allah azza wa jalla atatimizia ya ayu wallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum kuna sharti ambalo sisi tukitekeleza na Allah azza wa jalla na yeye anatekeleza yale ambayo ameyachukua katika ahadi ينصركم نيا تونسو فايو هاي المambo نبيي عليه الصلاه والسلام قالوا مره ومره كييومبيها مع اصحابه ولا سيو وقت هو لوكياك لا احاديث ذا نبيي عليه الصلاه والسلام متوفره موجوده بكثره بوفره ذيكو نيغي حديث ذا نبيي عليه الصلاه والسلام وهي مستفيضه من هذه الاحاديث كتقي حديث هي ما رواه تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند hadithi nyingine ambayo imefanana na hii ya bishara ni hadithi ya tamim ad-dari sahaba mwingine huyu mtume alayhi salatu wasalam aliemskipia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno yafuatayo akisema maneno yafuatayo awambiya masahaba tena awambiya bado kama wakati kama huu bado katika hali wa islamu katika hali ya unyonge katika hali ya shida ya dhiki na utoevo mtume sallallahu rabi wasalamu alayhi awambiya la yablughana هذا الامر ما بلغ الليل والنهار امره يا اسلام يتفيكا كل اكبمبه نا كل سهيمو امبايو كومفيكا usiku na mchana ايش معنى هذا الكلام يعني كل سهيمو يا دنيا هي يتفيكا امر يا اسلام leo jiulize wewe kuna pana, kuna kuna kuna kuna pahali pahali sehemu katika mtu huyo huyo wapi wapi yale mtume salatu na na kama bado yanakuja kwa sababu sema, la ಕಮಾ ನಾ ಕೇಮ ನಾತೂಕ ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وابر إلا أدخل الله فيه هذا الدين الله اكبر ولا هاكونا nyumba ambayo الله سبحانه وتعالى حتوينجيza ndani yake din hii ya Islam بيت مجرن ولا وبر. نيومبا يا مجini au nyumba ya kitongojini. مدر ما اخذ من المدره والمدره هي لبنه. نيومبا ya mawe. Yani hii ni kinaya ya nyumba inayo zinajengwa mjini. Mjini watu wanajenga nyumba zao kwa mawe. وبر عبارة كناية او عبارة عن جلود البعير، ngozi za ngamia. ni kwa zinatumia wa zamani kujenga zile nyumba kule kule vitongojini. Kwa hivyo hii ni kenya kenya za nyumba za vitongojini. Kwa hivyo mjini watu watasikia kuna Uislamu na mpaka kule ndani mashambani kule vitongojini kule watu watasikia kuna Uislamu. La yatruku Allah bayta madarin wala wabari illa adkhala Allah fihi hadha ad-din. Hakuna nyumba aziz, au Kwa nguvu, ya yule ಹಂಬಿ ಅಧೀ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತೆಂಗಿ ಬೈ ತೆಂಗಿ ಅಧೀಸ್ ನಂಗೂವು ತೆಂಗಿಯ ಕ್ವಾಂಗೇ ನೋಯ್ವು ವೈಲೆ ಅಲಿ ಅಂಗೇಸ್ ತೆಂಗಿಯ بعز عزيز او بذل ذليل ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عزا يا عز عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر عز نو شندي امبا يعز الله به الاسلام ushindi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atauleta ili uislamu uwe juu uislamu uwe muazzaza mukarrama musharafa mansura ili uislamu uwe juu ndio huo ushindi anaozungumza Mtume عليه الصلاه والسلام wadhullan au unyonge na udhwevu ambao yudhillullahu bihi al-kufr nyonge ambao الله سبحانه وتعالى ان اوتumia ili aufanya kufairi kuwa uko chini na nimtoefu maana yake hadithi hii ya ikhwan mahma kana alhal mahma kanat aldhuruf mahma akhtalafat alahwal waldhuruf namna dhuruf sitakababadilika na hali sitakababadilika uislamu utasonga mbele na uislamu utaenea Atake anaitaka na kataya anaitaka Apende anayependa uislamu Na achukia anayachukia uislamu Uislamu utakuenda mbele na utasimama Leo mutashanga ayu alikwa Hakuna pahala ambapo uislamu unainea Kwa nguvu zaidi na kwa kasi zaidi Kuliko ile ile sehemu ambayo kuna watu wanochukia zaidi uislamu huu Ndene mkangalia maneno haya kama ni ya kweli ya masi ya kweli Hakuna pahala ambapo u islamu huu unasimama Kwa nguvu zaidi Kuliko zile sehemu ambazo Kunaishi watu ambao wanawichukia zaidi huu u islamu Ndipo pahali leo Wakati huu ambapo utazumumza maneno haya ya kwan Ndipo pahali ambapo kuna jengwa misikiti kwa wingi zaidi Na makanisa ya nageuzo wanakuwa ni misikiti kila leo na watu wanaingia katika uislamu kila leo unasikia watu wanatamka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah raisi waziri kiongozi raia nani nani mtaalamu scientist engineer daktari watu mbalimbali wa rait annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hii ndio bi izzi azizi أو بذل ذلي ذللا يعز عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر حديثه نيغينا كماليزيا ambao المتوم عليه الصلاه والسلام كذلك مره ومره قال كو اكومبوشا صحابه زك كو هابا بشاره يا النصر نكو هابا بشاره يا تمكين ني حديث ابي بن كعب عبي بن كعب رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد قوي بإسناد قوي قال عليه الصلاة والسلام بشروا بشروا بماذا؟ سيئوا إليه بشروا ولا تنفروا لا هذا في الصحيح بشروا بالسناء والرفعة بشروا بالثناء والرفعه في الدين والتمكين في البلاد والنصر وпени وقت بشاره بالثناء الثناء معناه وشرف وпени وقت بشاره يا من هو اسلامه واتपता شرف والرفعه ن هو اسلام واتपता رفعه كينولي درجه وتكون جو في الدين في الدين ساب الدين هي يرفع الله به اقواما ويضع به اخرين كما قال عمر بن الخطاب في الحديث وإن قال بعضهم مرفوعا فايو بين وقت بشاره بسناء شرف والرفعه نكون وليوا جو في الدين كاتكا هيدي ثم قال عليه الصلاه والسلام والتمكين في البلاد والنصر نكون باو اسلام وتمكينشوا كاتكا مجياو واناو ييشي والنصر نا كذلك وتطاطا نصرت فايو رساله هي اخوان kwa wale ambao wanaoneza risala nyingine ambayo ni kinyume cha maneno haya ambao mara kwa mara wao pengine wanatoa message au wanatoa risala ya kuonesha kwamba waislamu ni wanyonge waislamu wako chini waislamu ni duni waislamu wananyanyaswa alafu ataendelea kunyanyaswa hivyo hivyo na hadha hili si sahihi wala hili haikuwa katika hadhi ya mtume alayhi salatu wasallam hata katika hali ya udhaifu na hali ya unyonge na utoevo waislamu tunafaa kupeana nini kupeana baraka na zile na yale mambo ambayo yanafanya waislamu ku ku, ku, ku kuonekana kwamba ni wanyonge na duni wanajaribu waislamu kuyaweka chini yale mambo ndio maana ikhwan waislamu wanazuoni wa Kiislamu wa wanatuambia ukisikia pahala eh waislamu wananyanyaswa eh Ni vizuri Lau utamambia muslam Unamambia kwa lengula kwa amba tuombe dua Allah azawajal awa nusuri Lakini siyo vile kama baadhi wa islamu Wana wafanya Wipengine kuna masala labda ya picha Na nini wa islamu naona wa islamu Wana nyanyasu wame wawa pale Watu napele, wanapokezana zile picha Wanasambaziana Zile pijia za wa islamu kunyanyaswa na kuteswa Kwa sabu mambo kama yale Na mandharu kama zile Zinapelekea wa islamu kuingiwa na aina ya ihbat Na kuingiwa na aina ya yaas Na kunjika moyo ah, Wa islamu tunateswa na mnai Wa islamu tunanyanyaswa na mnai Sasa iwapi ile nusra tuluyambi wa sisi Iwapi ile iza tuluyambi wa sisi La Wa islamu nafaha kupiana moyo wanafaa kujengeana ile imani na yaqeen kama alivyofanya mtume hadi ayhi salatu wasallam mara kwa mara kuambia masahaba bashiru bi ماذا بسناء والريحه na kule yuma hadith ya tamim dari radiyallahu anhu warda gobet tutoke ikhwan leo tukiachana hapa tutoke na hii risala tumeibeba na ikiwa nyuso zetu ziko juu ikiwa mioyo yetu imejaa imani na imejaa yaqeen بأن النصر مكتوب لهذا الدين نصر إميانديكيو جوو يديني شيدا yetu sisi ni moja ya kwani shida yetu ni moja kubwa sana yopu ile aliyohitaji mtume alayhi salatu wasalam ma laakinnakum tastaajilun nyenye munaraka nyenye munapupa shida yetu sisi waislamu mimi na wewe ni kuwatufanya kazi tuwafanya amal li hadha din lakin tabu yetu ni kwamba ربما نريد ان نرى النتائج بعم اعيننا tudaona kona natija pale kwa pale kabla tuondoka duniani tudaona natija sisi tuafanya tuafanya tuafanya mbona tuoni mabadiliko watu wako vile vile nyuma hii ni kazi ya bure tujisumbua tu sisi bwana hakuna kitu bali hawa watu hawana haja ya mambo kama haya تجسموا تو ويقدرسا نيني نيني تجenga ماكنا watu washughuliki wachana nayo لا لا لا الامر ما تمشي بهكذا بهذه الصوره ووي فanya kazi نتيجه ووي سي كازي yako انا يلهتا نتيجه انا يلهتا اثر انا يلهتا نصر من هو الله جل جلاله من كان يريد العزه جميع. فلله العزه جميعا جميع. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وويفنى كاذي يا كلمه طيب وويفنى كاذي يا عمل صالح الله سبحانه وتعالى كو انديك يا ايزو لكن يا عزه مو شيء الله عز وجل ييني كاذي yake io nale sio wewe sio wewe طبساء ولديني هي حاينصرينا ميمينا ووي الذي ينصر هذا الدين الله جل جلاله ربنا تبارك وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين ان يعز الاسلام والمسلمين وان يذل الشرك والمشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين